بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزن من قم الليل إلا قليلا اصفه من قصف قليلا أوزد عليه ورتني القرآن ترتيلا وَسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْنِ هِيَ أَشَدْ وَطْحًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا والمشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهرهم قليلا إن رطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترحف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا رسولا مَثَلَكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَسْتَقُولُونَ جعلوا الولدان شيما السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ رباش يعلم انك تقوه ادنى من ثلث الليل ويرصفه وترفه ونخفض ذلثم وظارفه من الذين لمع والله يقذر الليل وانها عام علم ان لن فصوم فتابع عليكم فقرا ما يسر من القران عليما سيقوم منكم مرضى واخرون يضربون في الارض واخرون يضربون الجن من فضل النار في سبيل الله فقرأوا ما تأسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه اللهم هو خير واعظم اجر واستغفر الله ان الله غفار